أَمَّا ذَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هدا.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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو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 وَكَذَلِكَ أَعثَرنَا عَلَيْهِمْ لِعمُ وَأََّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّم وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذَتَنَ زَعونَ بَينَهُم أَمْرَهُم إذيَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرَهُمْ فَقالَاُ بَنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ الرَبُّهُمْ أَلَمُ بِهم قَاللَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ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 وَٱذْكُرْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَمُبَدَّلٌۭ لِّكَلِمَٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدَا وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 وَضربَ لَهُ مثَلَ الرَّج لَن جَعلناَا لِأَحَذهِ مَا جَّتَين مِن أَعْنابِ وَحَفَفْنَاهُماَا بِنَخْلِ وَجعَنا بَيْنَهُ مَا زَرى كِلتَجََّتَين آتَتْ أُكُ لَهَا وَلَمْ تَظْلم مِنْهُ شَيْئ وَفَجرنَا خلِلَ لَهُ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 وَمأَظُّ السَّاعةَقَائمَةَ وَل إّدِتُ إلى رَبّ لَ أجدًا نَّ خَيرًَا مِنْهَا مُ قال له صاحبه وهو يحاوره أكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضْدًا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 وآياتي وما انذره جزاء ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلََّا جَوزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَا غَدَأَناَا لََدَ لَقنَا مِنْ سَفررنَا هذا نَصَبَ قَاأَرَأيتَ إِذْ أَوينَا إ الصَّخْرَةِ فَإِن نَنسيتُ الحوتَ وَمَا أنسانيه إلا الشيطان أَن سَانِيهُ إِلَّ الشَّيطَالُ أننْ أَذكُرَه وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا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 فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدعا يريد ان يقضى فاقامه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 أأَمَّ السَّفينَةُ فَكانت لم ساكينَ يععمللونَ في البَحرِ فَأَرَتتُ أن أعبَهاَا وَكانَ وَرا أَهُ مَلكُ يأخذُ كل سَفينَة غصب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 وَأَمَّ الجدارُ فكَانَ لِغلَ مَينتي مَْنِ ف المدينينةِ وَوكانَ تحتهُ كَزُ الهُماَا وَكَانَ أَبُهُماَا صَالِحَم فَأَراادَ رَبّ كَأَ يبللُ غ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 قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَدْ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا